بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تبن تستكثر ولربك فاصبر فإذا أنقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم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 كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا منائكة وما جعلنا عدة إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانهم ولا يرتاب الذين لؤتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين لؤتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا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 إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينا إلا أصحاب اليمين في جناتين يتساءلون, يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وَكُنَّا نَكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فرت من قصوره بل يريد كل من أمر منهم أي أتصحف من الشر كلا بل لا يقافون الآخرة كلا تذكرا فمن شاء ذكرا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.